بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على النيس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون あら العالمين كلا ان كتاب ا ー ف ج ي ر ل ف ッジ ج ي ن وما ا カマ ي ك ما س キタ ن كتاب مرقوم ويل ي イディル ل ل م ك ذ ب ي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 كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إ ن ه م よし、それを聞いてみよう。 وما ادريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الاضرار لفي نعيم على في من خ ت い م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 و ルーを見ている人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何い人は何でも知らない人 وما أ ر س ل و ا عليهم حافظين فاليوم الذين آ م ن و ا من الكفر يضحكون على الارائك ينظرون ハルスウィル الكفار ما كانوا يفعلون